وَل إِنْ أَذَقَلَهُ نَعم أَبَعْدَ ضَرُوا أَمَ سَنْهُ لَقُولًا دَذهبَبَ السَّاتُ عنِّي إِهُ لَفَرحُم فَخُور إَِّذينَ صَدَرُوا مِن الصَّالِحاتِونَا إِكَ لَهُم مغفرة لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تارقوا بعض مَا يوحى إليك وضائقوا به صدرك أن يقولوا, أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير مَنْ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَوا قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنْ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لكم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 أُلَا إِْكَ يرضونَ على رَبِّم وَيَنْقُول الْأَنْشَادُهَا أُلَا إِ الذيينَ كَذَبُ وَعَلى رَبّم أَل عنَةُ الله علىلَى الظَّالِمِين الظَّالِمينَ الذيينَ يَصُدّونَعَن سَبل للل وَيَبَغونَه وَالجَاب وهو بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان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 هاتِ وَخبَتُ إِ رَّم أُل إِْكَ أصْحاب جََّ أُلكَ صحابُ الجَنَّةِهُ فيِيهَا